أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وإذات ليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون.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 بِسَّنَدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُشِكُمُ النُّعَاسَ أَمَلَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا أَنِّيٌّ بِهِ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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار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 وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوْلَّوْا عَنْهُ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ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 واعرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وان انه تحشرون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 إنه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 لله قمسا وللرسول ولذي القربى, ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا إن كنتم آمنتم بالله وما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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُ لَكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيُخْضِئَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاس الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 إِنَّ الشِّرَّ وَالدَّوَابَّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَضْرَةٍ وَهُمْ لاَ يَسْتَقُونَ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 القائنين، ولا تحتسبن الذين كفروا سبق، إنهم لا يعجزون، وأعد لهم ما استطعت من قوة، ومن ذبائح الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.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 لو أم فقتما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون نصابرون يغلبوا 200 وان كنتم من منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن قفت الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرين يغلب مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله رَبَّ اللَّهِ عَصَابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيِّ يَكُونَ لَهُ أَثْرَاحٌ تَأْيُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ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 إن الله غفور رحيم يا أيها النبي أقل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم